بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجنعين وعلى آله وصحبه ومنه تدى بهته والسنة بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول المصنب رحمه الله كتاب الطلاق كتاب الطلاق إلى أبواب المهمة من الكتب المهمة في الفقه وهو مما تعم به البلوان وقد جعل الله الطلاق موجبا لحل قيد النكاح ورفع عصمته وضين أحكام الطلاق في كتابه وعلى نسان رسوله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل من حكمته وكمال علمه سبحانه وتعالى جعل الطلاق أحلاً من المشاكل من المنزاعات ودفعاً لمفاسد الخصومات وفي هذا الطلاق مصالفه عظيمة مأكونه يجتمل على الضرب والفرق بين الزوجين لكنه يجتمل على مصالح إذا وقع في موقعه ورأى في الزوج ما ينبغي عليه مراعاته في مثله من مثله وكتاب الطلاق يجعله العلماء رحمهم الله بعد مسائل النكاح لأن الطلاق يوجد رفع العثم والمناسبة بين كتاب الطلاق وكتاب الخلع أرضاب الخلع الذي انتهى منهم مصنف واضحة ظاهرة وقد سبق وأن ذكرنا أن الحنادل رحمهم الله يقدمون الخلع على الطلاق يعتبرون هذا الخلع انا باب الطلاق وغيرهم وبعض العلماء يؤخرون الخلع على الطلاق عن الطلاق ويجعل الخلع بعد الطلاق واودع رسول الله كتاب الطلاق الطلاق اصله التخنيه ومن قولهم طلقت الناقه اذا قُليت حن وساقها فأصر الطلاق التخلية والإرسال وأما في الاصطلاع فهو حل قيد النكاح بنفذ مخصوص وقيل رفع قيد النكاح بنفذ مخصوص وهذا النفذ المخصوص سيأتي أنه صريح لفذ الطلاق أو كنايته بالنية المعتبرة وقد شرع الله الطلاق لذيذ الكتاب وهو مشروعا أيضا بدليل السنة وإجماع الأمة أما دليل الكتاب فآيات منها قوله تعالى يا أيها الطلاق مرتان فإنساكم بمعروف أو تسليح بإحسان وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نكهتم المؤمنات ثم طلقتموهم وقوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا الأغير ذلك من الآيات التي دلت على مشروعية الطلاق وكذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطلاق كنبي حديث بن عمر رضي الله عنه حينما طلق امرأة وهي حائز فقال صلى الله عليه وسلم نره في ثم لنسكها حتى تطهر ثم تحيل ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وكذلك أجمعت الأمة على مشروعية الطلاق وأنه مباح وجائز على تصفيل بين العلماء رحمهم الله قال أهل العلم إن في النكاح شكما عظيما فالله سبحانه وتعالى شرع للزوج إذا وصلت الحياة الزوجية إلى مقام لا يحتمن وحصل الضرب على الزوج أو على الزوجة أو عليهما معا من البقاء في النكاح أن يطلق وجعل هذا الطلاق ثلاثا فجاءت الشريعة بالوسطية فكان أهل الجاهلية في القبيل يتخذون من الطلاق وخيمة لألية النساء فكان الرجل يطلق المرأة ويتركها حتى تقارب الخروج من العدة فيراجعها ثم يطلقها قلقة ثانية ويتركها حتى تكاد تخرج من عدة فيراجعها ولا يقربها ولا يؤاشرها إنما يفعل بهذلك إضرارا ولا تنسكوهن برارا لتعتدوا فتذروها كالمعلقة فكانوا يجعلونها كالمعلقة لا زودة ولا مطلقة فكانوا يضارون بالطلاق فالله جعله سلاحا وانظر إلى حكمته سبحانه وتعالى وكما لعلمه كل جلال حينما جعل الطلاق على هذا الرجل قالوا لأن الحياة الزوجية إذا وصلت إلى ظرف يوجب الطلاق فإما أن يكون من الرجل أو يكون من المرأة فالرجل يقدم على الطلاق فيطلق الطلق الأولى ففي الطلق الأولى إما أن يكون الخطأ من الرجل أو يكون من المرأة هذا في التقسيم أن إذا كان منهما ذلائش كان وفي الحالة الثانية فإن الغالب أن الرجل إذا طلق الطلق الأولى أن يتعقل ويدوق مرارة الطلاق ويعرف هذه المرارة فيحل إلى زوجتي إذا كان ظالما ومسيئا فيشعر بقيمة الزوج عند الفراق لها فيحم لها فيراجع فعطاه الله الرجع فإن رجع إليها رجع لها بعقل غير عقل إلا بكامنها ويرجع إليها ببصيرة أكماً من بصيرته في حاله الأولى فإذا رجعت إليه ربما أخطأته فإذا أخطأت عليه في هذه الحالة فإنه سيطلقها الطلقة الثانية فأعطوا أيضاً مهلة ثانية فإذا زادت عن الثالثة فلا وجه فتصفح الحياة فيها نوع من الإضرار ربما استغل بإجابة الطلاب فالله جعلها على الثلاث هذه الأشخاص طلقة الأولى لأنه إما لكون خطأ منها ومنها فإن تكرر خطأ منه في الثانية أيضا فإنه في الثالثة لا يتعقل حساد يكون عند غيره. الزوج غيره فإذا آشرت زوج غيره وطلقت طلقة الثالثة أدبه الشرع أن تكون كراشاً في بغيره فيكتوي بنار الغيرة ليتألم ويتأوه فإن كانت هذه المرأة عاقبة حكيمة ووجدت دوجاً أطلح من الزوج الأول بقيت معه وحمدت الله على السلام من الأول فعندها يكتوي الأول وينال عاقبة ظلمه وإبراه فإن تزوج امرأة ثانية فإنه يتأدى ولا يقدم على الطلاق ولا يهدم عليه لأنه يخافا يحصل له مثل ما حصل مع الأولى وإن نكحت هذه الزوجة زوجا أضرطا منه وأضلى من الأول فإنها تحل للأول ولا تزامعها حتى يطلقها فتحل للأول فإن عادت للأول عادت وهي تحمل ضررة وقالت هذا أرحم من سابقها وصبرت عليه ثم هو يعوذ لها بنفس غير النفس الذي كان عنه فإذا تقييد الطلاق بالكتلاف في حكم عظيم في الله سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل الطلاق مخرجا من المشاكل فإن الحياة الزوجية لا تخلو من وجود المشاكل إن بسبب اختلاف طبائع الناس وحينئذ تكون المشاكل بسبب اختلاف طبيعة الرسل وطبيعة المرأة أو تكون باختلاف الطبائل من يحيط للزوج والزوجة كأهله وقرابته وأهلها وقرابتها وحينئذ تكون المشاكل وتنشأ المشاكل بسبب هذا الاختلاف والطباب فيكون الطلاق حلا لهذه المشاكل لأن كل منهما ينضي بسبيل ويلتنس عشيرا يحسن إليه ولا يسي ويكرمه ولا ينهينه ويكون منه ما يقصد من المكاح أماه بقيت المرأة عند زوجها ولم يكن للزوج مخرج من طلاقها فلا شك أنه أمر عظيم فلربما اطلع الرجل عن امرأته من امرأته وله ياذب الله على خيانه أو على وقوعه في حرامه أو يكون يطلع منها على أخلافه وديئة تنتقل إلى أولاده ودرديةه فلو أن الشعع ألزمه ببقائها فإن هذا من غاية الضر عن الرجال ولترك الكثير الزواج خوفا من هذا لأن المنهج التشفيعي إن, ان شرع إن شرع النكاح إما نقول يبقى إلى الأدب أو نقول يبقى مؤقتا فأما بقاؤهم وأبقى تنف فيه إضرار فالرزل والمرأة كما في نكاح المسحى فذكروا على ناضل الرحيم وأما كونه يبقى إلى الأبد فإنه في حال وجود المشاكل والأضرار يبقى النكاح مفسدة بدل أنه مصرح فينقلب من المقصود من المصالح إلى ضده وهو المفاسب والشروف فإذا يبقى النكاح إلى الأبد ولكن يرتفع إذا وجد موجب ارتفاعه وذلك بالطلاق ثم هذا اللفظ وهو لفظ الطلاق أعظم الشر أمراه وألزم المكلف أن يحذر منه حتى لو تلفظ به هازلا ومازحا فإنه يآخذ بهذا اللفظ ويعاقب بمضي الطلاق عليه ولو أن رجلا قال لرجل يمزح معه إن رأتي طالق فإنها طالق ولو قفد الحجن وكذلك لو جلس مع امرأتي فأحب أن يمزح معها وقال هازما أنت طالق طلقت أنت مطلقة فإنه يملي عليه الطلاق قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهذرهن جد النكاح والطلاق والعتاق وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه أربع جائزات إذا تتلم بهن النكاح والطلاق والعتاق والنذر فهذا يدل على عظم شأن الطلاق ولذلك ينبغي المسلم أن لا الطلاق وأن يتريد في الطلاق وقد نص العلماء رحمه الله على خراهية الطلاق إذا لم يكن من حاجة وأنه كالمخرج عند إعياء الحيل وإعياء إذا تعب الزوج ولم يفتطع علاج مشاكله فإن الطلاق يكون مخرجا من هذه المشاكل وعلاجا لهذه الأضرار أما إذا كان من دون حاجة فقد نفسه على كراهيته وبغله في هذه الحالة وقوله رحمه الله كتاب الطلاق من حادث الغلماء في كتاب الطلاق أن يبينوا اركانه فيظهر اولا من الشخص الذي يملك الطلاق وله حق الطلاق لان الطلاق قد يذكر من الاهل وقد يذكر من غير الاهل فان يذكر من صغير صبي وقد يذكر الطلاق من مجنون وقد يذكر الطلاق من سكران وقد يذكر الطلاق من مكره فيبحثون مسائل الشخص الذي هو اهل للطلاق كذلك ايضا يبحثون الركن الثاني وهو لفظ الطلاق وصيغة الطلاق فيبين ألفاظ الطلاق الصريحة وألفاظ الطلاق الحناية وألفاظ الطلاق التي تعتبر من السنة وألفاظه البدعية ثم كذلك يبينون الألفاظ المعلقة والمنجزة إلى غير ذلك من مباحث الصيغة وكذلك أيضا يبين العلماء محل الطلاق وهي المرأة التي ورد عليها الطلاق فإن الطلاق قد تواجه به المرأة التي هي زوجة من الإنسان من التي هي زوجة المطلق وقد واجه بالطلاق أجنديا كأن يقول إن تزوجتك فأنت طالق وأي ممرأة تزوجتها فهي طالق وأي ممرأة أعقد عليها فهي طالق وقد يؤمن وقد يخصص هذا المحل فيعتني العلماء رحمه الله ببيان المحل الذي يريد عليه الطلاق ويحكم بصحة الطلاق عليه. كذلك أيضا فيعتني العلماء رحمه الله في باب الطلاق ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم سنة من حيث السنة هم جدعة هذا طلاق سني لموافق السنة كأن يطلق المرأة المدخولة بها في طهر لم نسى يكون طلاقا سنيا نطلقها طلقة واحدة وكما قال ابن سعود رضي الله عنه لا يطلق أحد وأثر عن علي أيضا لا يطلق أحد للسنة فيندم فيبين الطلاق سعود الذي شرعه الله وبينه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي للمسلم أن يلتزم وعلى وكذلك يبينون الطلاق البجعي والآثار المتركبة عليه كطلاق المرأة الحائط حال حيظها وطلاق الثلاث بيهز واحد وهل يقع أو لا يقع كل هذا به العلماء رحمه الله بكتاب الطلاق وبعد أن الطلاق الشعوم في بيان آثار الطلاق وهو باب العدة وباب الرجعة يعتنوا ببيان مسائل العدد ومسائل الرجعة وكل ذلك يعتنى به المصنف رحمه الله برحمته الواسع وكذلك إخوانه من الظلماء رحمه الله أجمع قال رحمه الله يباح للحاجة ويبره لعدمها في بداية الطلاق يرد السؤال ما شكم الطلاق هو مشروع لكن هل هو مباح أو مشروع مع الكراهة أو مستحب أو واجد هذه النسالة فيها تفصيل ولذلك قال بعض العلماء الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة يكون مباحا لوجود الحاجة يعني إذا وجدت حاجة للطلاق وإذا وجدت حاجة للطلاق كالوجل لم يرتح للمرأة منفرا منها من أخلاقها أو قداعها فحتاج للقراء فإنه يكون مباحل له أن يقلل وإن صبر وتحمل فهو أفضل فإن كرهتموهن فأسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقد تكون المرأة بليئة اللسان أو تكون عصبية المزاج فيتضرر بهذه العصبية ويحدث عنده نوع من الضيط فيكون محتاجا للطلاق لكي يتخلص من هذا الضيق ومن هذا الضغط الذي يجده من عشوته الامرأة فيه فهو محتاج فمثل هذا يباح والمباح نسوه الطرفين لا ثواب ولا عقاب لا أدر له ولا إسم عليه انطلق هذا المباح نسوه الطرفين ويكره لعدمها امرأة معه مستقيمة هو مرتاح في بيت الزوجية وأراد أن يطلق يقال له يكره لكذلك مكروه والطلاق لحقك مكروه وقال بعض العلماء إنه يحهم إذا كان فيه ضرر على المرأة في هذه الحالة إذا لم يكن له حاجة كما أن المرأة لا يجوز لها أن تسأل طلاق طلاق من زوجها من دون ذأس لا يجوز للوجب أن يطلق من دون ذأس و أب تكون الحاجة التي تضيح الطلاق أن يكون الرجل عنده أربع نصوة وهو شديد الشهور وإحدى هذه النسوة واحدة منهن أو أكثرهن كبيرات بالسن فأراد أن يطلق واحدة لكي يتزوز فيحصن أن السوء الحرام هذا مشكاس وعنده حاجة فيباح له ناحي ذلك من المسائل وقالوا يجب الطلاق إذا كان طلاقا مبنيا على الإله فالرجل الذي حلف أنه لا يطأ أهله أو لا يطأ زوجته ومضى على حلفه أربعة أشهر وهو لم يقربها وحلف على أربعة أشهر فأكثر فإنه يوقف القاضي عند تمام المدة ويقول له أنت بالخيار بين أمرين إما أن تكثر عن يمين وتطع زوجتك وتطع زوجتك فحينئذ لا إشكال وإما أن تطلق الزوجة تبقى على يمينك لا تطع وتطلق الزوجة أما أكثر من أربعة أشهر سمتنع من فراشيا يقولون من نساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاروا الله غفور رحم وإن عدموا الطلاقة فإن الله سميع عليك فيخيره بين الأمرين فهذا النوع من الطلاق يسمي العلماء طلاق الإيلاء وسيأتينا في باب الإيلاء والإيلاء من آل الرجل إذا حلف فهو طلاق منبني على يمين على حلفه يمين أنه لا يطأ زوجته فحينئذ يكون الطلاق واجب كذلك يكون الطلاق واجبا إذا كانت المرأة فيها سوء وضرب أو فيها فساد فأمره أبو وأمرته أمه لتطليقها وجب عليه البر لأنه ليس بالمرأة مانع يلنع من خلاقه وهناك أمر من الوالد والأصل بمر الوالدين وكانت المرأة سيئة والتقع في الحرام هو أسؤل الوالدين وبقاؤها أذية للوالدين فقال يا ابني طلق الله فإنه يجب عليه خلاقها الضر لوالده ووالدته كما أمر أمام المصطاب رضي الله عنه ابنه أن عن يطلق زوجته وكما أمر إبراهيم عليه السلام إسماعيل أن يطلق زوجته وكل ذلك ثابت وصحيح كذلك أيضا قلنا أنه يكون مباحا ويكون مكروها ويكون واجبا ويكون حراما يكون الطلاق حراما إذا كان طلاقا مخالفا للشر كطلاق المرأة الحائمة فإن طلاق المرأة الحائز مجمع على تحليمه وأنه طلاق بجعة يأثم إن فعله فلو قال رجل لمرأتي ويحائز أنت طالق فقد اتكذ الحرام فهو آثم وتلفظه بالطلاق والحال ما ذكر يوجد الحكم بإذنه فهو طلاق محرم أو يطلق في طهر قد نسى المرأة فيه فإن طلق المرأة في طهر جامعها ونسها فيه فإنه يعتبر طلاقاً للفدعة لأن الله يقول يا أيها النبي إذا طلقوا من النساء فطلقوهن لعدتهم وأحسن عدة واتقوا الله فقوله طلقوهن لعدتهم أي طلقوهن لقبل عدتهم وقبل العدة قد يطلقوهن لعدتهن أو قبل عدتهن أي استقبام العدة هذا إنما يكون في طهر لم يجان آسين إن طلقها بطول الجامعة طلاق محرم كذلك يكون الطلاق مستحبا ومندوبا إليه وذلك فيما إذا كان الرجل ضعيفا والمرأة الشاكبة ويعطيها حقا الذي يحفظها فيه من العفة ولكن يشعر أنه مضيق عليها ومقتر لها وأنها إذا عشرت غيره فإن ذلك أرحموا بها وأرفق فيكون مستحبا له أن يفعل ضرعا وهكذا إذا كانت عندها بعض المعاصي التي لا تصل أو لا توجد الحكمة بوجود طلاقها لأنه يكون مستحبا لأنه ربما نقلت هذه المعاصي إلى بذليتها وولدها لا. ويستحب للضرر ويستحب للضرر فالمرأة التي تضر بزوجها فيستحب أن يطلقها تضر بالزوج لتضيس ديه بلسانها امرأة سيئة في رسالها وفي كلامها فتضرر الرسل منها من ناحية أذيتها له أو أذيتها لقرابته كأخواته وذناته من المرأة السابقة أو نحو ذلك فهذا كله مما يوجد فيه الضرر عليه وتوجد بسبب حاجة فيصرع له أن يطلق ويكون الطلاق مستحبا أي مندوبا إليه والسبب في ذلك أن الشرع قصد رفع الضرر أن الشرع قصد رفع الضرر فإذا كان دقاؤها فيه ضرر وتقليقها يدفع هذا الضرر فإن دفع الضرر مستحب شرعاً فالوسائل تأخذ فكمة مقاصبها ويجب للإلاء ويجب للإلاء كما ذكرنا فستأتي إن شاء الله مباحث الإلاء ومسائب ويحرم للبدعة ويحرم للبدعتك تطليق المرأة الحائط المرأة التي جامعها في طول طلقا في طول مسها فيه, فيه. ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله ويصح الطلاق من زوج هنا مسألة إذا كان الذي طلق قد أقد عن المرأة فهي زوجته ويتعلق بها الطلاق ومفهوم ذلك أن غير الزوج لا يطلق أما كون الطلاق من الزوج فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهم فدينت هذه الآية أن الطلاق لمن نكث فدل على أنه إذا كان زوجاً للمرأة فإنه يتعلق بها الطلاق ونبي عليه طلاقه كذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق والمراض بذلك لمن نكث ومن أخذ لساق المرأة له حق جماعها والإستمتاع بها فقالوا أن هذا يدل على أن الزوج هو الذي يملك الطلاق خير السؤال لو طلق أجنبية هل ينفذ طلاقه أو لا طلاق الأجنبية يأتي على صورتين الصورة الأولى أن يطلق الأجنبية طلاقا منجدا يقول لها أنت طالق تخاطب الأجنبية وكرجل أعدد يقول زوجتي طالق فإنه لا ينفذ طلاقه بإجماع العلماء ولكن من خاطب امرأة أجنبية وهو يعلم أنها أجنبية وليست بزوجة له وقال لها أنت طالق واشتكت إلى القاضي فإن القاضي يعذره ويؤذبه ويعتبر هذا من أدية الناس الإضرار به ويعتبر نوع إساءة فيؤذره بحسب حال المرأة التي خاطبها وبحسبه هو أما الحال الثانية إذا هذا إذا قال لمرأة أجهبية واختلث العلماء في صورة يلحقونها بهذه الصورة يلحقوا بعض العلماء وهي أن يقول لمرأة يشير لمرأته فيقول هي طالق يظنها زوجة له وتبين أن هذه طالق هذه طالق ظنها زوجة وإذا بها ليست لزوجة أو خاطب أجنبية يظنها زوجة فقال أنت طالق مني فقال بعض العلماء شكم هذا شكم طلاق الأجنبي وذلك لأنه علق الطلاق بالمعين وتبين أن المعيناء خطأ ولا عبرة بالظن البين خطأ وعلى هذا فلا يعتد بعض الطلاق لأنه تعلق هذا إذا طلق المرأة الأجنبية الصورة الثانية أن يطلق طلاقا معلقا ويعلق الطلاق على نكاحه فيقول إن تزوجت فلانة فهي طالق فهي أثناء التطبيق أثناء تنفقدي بالطلاق أجنبيا وستصيل زوجة له فقال إن صارقه. يعني فعلق الطلاق إن صارت زوجة فإن وقع معلقا على مثل هذه الصورة وأشتاهها فلا يخلو تعليقهم من خلقهم حال الأولى أن يعلق الطلاق على النساء بالتعميد فيقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكل امرأة اعقب علمها فهي طارق فاذا الطلاق اثناء صدوره صدر من اجنبه ولكنه معنق على الزواج فهل تطلق المرأة او لا سيأتي بيانه كذلك ايضا لو قال ان الصورة الثاعة والضرب الثاني ان الصورة الثانية وهي صورة التعليق ان يخص واذا خصص إما أن يخص بقبيلة أو يخص إما يخص بالزمان أو يخص بالمكان أو يخص بالأشهار أو بالأجناف يقول مثلا يخص بالزمان كل امرأة أتزوجها هذه السنة كل امرأة أعقد عليها هذا الشهر أو هذا الأسبوع فخصص بالزمان هذا التخصيص في الزمان تخصيص في المكان كاملة كل امرأة اعقد عليها في المدينة فهي طالب هذا تعليق بالمكان كذلك يعلق بالاشخاص كل امرأة من فلان اذا نكحتها فهي طالب او اذا تدبوشها فهي طالب هذا بالاشخاص و كذلك ايضا بالقبائل يعني يقول اي من رأت من قبيلة كذا او اذا نكحت من قبيلة كذا فهي قال فإذا إما أن يؤمن وإما أن يخصص إما أن يقيد وإما أن يطلق ففي جميع هذه الصور اختلف السبب والعلماء رحمه الله في هذه المسألة فالقول الأول أن من علق الطلاق أو طلق الأجنبية معلقا لا يقع طلاقه البتة مطلقا سواء كان طلاق معلقا بجمان أو بمكانه أو بأشخاف أو بطباعي أو غيره مقيد بهذا كله لم نقيد وهذا القول احتج أصحابه تقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لكحتم المؤمنات ثم طلقتمهم وإلى ذلك أشار الإمام البخاري في الصحيح أن الطلاق مرتب على المكاف فإن قال كل امرأة أن تدوجها فالعبرة به حال القول فقد طلق وهو أجنبيه فلا يقع عليه طلاقه كما لو قال لامرأة أجنبية أم في طالق وكما قال كما لو قال أعزب امرأتي طالق وزوجتي طالق كذلك أيضا استدلوا بالسنة في حديث عائشة رضي الله عنها إنما الطلاق لمن أخذ بالساء وقد حسن إسناد هذا الحديث غير واحد من الأئمة هو الشفراب رحمة الله عليه وهو حديث ثابت حسن ويفتج إنما الطلاق لما أخذ بالسار فإن أسلوب الحصر والقصر يدل على أن الطلاق ينلكه من نكح ومفهومه أنه لا ينلكه من لا ينكح ومفهومه الحصر معتبر وكذلك أيضا استدلوا بصريح المنطوق في قوله عليه الصناة والسنان في الحديث أيضا الحسن في السنن وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا يملك ولا عفق فيما لا يملك فنص عليه الصلاة والسلام على أن الطلاق لا يقع إذا كان المطلق طلق شيئا لا يملكه وليس في عصمته وعليه فإنه لا يقع طلاقه مطلقا ولأننا نرقلنا بوقوع طلاقه لحرمنا ما أحل الله وتوليش ذلك أن الرجل إذا قال أي ممرأة أتزوجها فهي طالق فمعنى ذلك أنه سيبقى بدون امرأة ويحرم عليه الطلاق فما من امرأة يعقد عليها إلا حرمت عليه بمجرد العقل فلا يستطيع أن يتزوج أبدا وقد قال صلى الله عليه وسلم وَأَتَذُوَّجُ النِّسَاءُ فَمَنْ رَغِدَ عَنْ سُنَّةِ فَلِيْسَ مِنْ فهذا يؤدي إلى محظور ويؤدي إلى مخالفة الشر ولذلك لما أذن استأمر الصحابة رضوان الله عليه ورسول الله عليه وسلم وفتددت منهاهم عن ذلك وهذا النفي الى التذكر بل هو اسوء من التذكر وعلى هذا قال قوله لا يقع النكاح العاده فلو قال قائل لو قيد النكاح لماذا تسدون نقول اذا صححت الصيغه صحت مقيده ومطلقه السنه كتاب السنه صريح ان الطلاق لا يخد ولا يقع ابدا بالبراءه اما الذين قالوا بوقوعه فقد تدلل صيغه الشرط انه اشترط ما بينه وبين الله وجاء أهل بن مسعود رضي الله عنهما أنه قاب إن عمم فلا وإن خطف فنعم يعني إذا عمم في قوله أي ممرأة أنتحوها تزوجها أنتحوها ونحو ذلك إنه يؤاخذ وإلا فلا فاحتجوا بالأثر ولا قول لأحد مع نصف الشتاب ونصف السنة ولذلك الذي يترجح هو القول بعدم وقوع الطلاق على الأجنبية معلقا أو منجدا فذا بد في الطلاق من وجود المحل المعتبر وهي المرأة التي ثبت أنها في عصنة المطلق ويرتشف من زوج مكلف وممي مكلف. مكلف يكون بالبلوغ والعقد والصبي غير مكلف ولذا قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي والمجنون غير مكلف فقد أجمع العلماء على أن المجنون إذا طلق لا يصح ضلاقه إذا وقع ضلاقه حال الجنون يستوي في ذلك أن يكون جنونه متقطعاً أو يكون جنونه مستديماً فإن كان جنونه مستديماً فلا إشكال فإن كان جنونه متقطعاً وثبت أنه اطلق في حال وجود الجنون فالجماهير على عدم وقوعه وخالف بعض وإنة الخنفية فقالوا يطع باشتباه أن يكون أفاق عند الطلاق وقالوا إنه إذا كان يجن تاره ويشيخ تاره وخاطب المرأة إن مع ذلك أنه عقل عنها امرأة وأدرك أنها زوجته قالوا فينفذ عليه الطلاق لهذا والصحيح ما ذكرناه والإجباع على أن الأصل في المجنون أنه لا ينفذ طلاقه وأما بالنسبة للصبي فالصبي ينقص من قسمين صبي غير مميز وصبي مميز والصبي مأخذ من الصبا والصبا ضد البلوغ والحلم والرجول فكمان الرجول بالحلم والبلوغ فالصبي الصبا له حالة حالة الأولى أن يكون مع التمييز والحالة ثانية يكون بدون تلين واختلف الجلماء في ظابط المميز وغير المميز فبعضهم يقول قصطبي المميز يحد السنوات وحدوه في مسألة في الطلاق كما هو قول عطاء وطائف من السلف ورواية عن إيمان أحمد لأسر سنين وهناك أيضا قول لبعض السلف 12 سنة وقول لتفع سنين هذه ضوابط مميز في الطلاب وهناك تمييز في الصلاة له سبع سنوات هذا له حكم خاص أما في الطلاب فحدوه بالتسع وحدوه بالعشر وحدوه بالاثنى عشر سنة وبناء على ذلك ينتبه إلى أن كلامهم في الذي لم يبلغ يعني لم يحتن ولم يهدن المني أما لو بلغ وأنزل واحتلم فهو رجل لا يقال صبي فإذا كان في طور السبع قبل أن يحتني وقبل أن يمهي وقبل أن يصير رجلا مكتملا رجولا فإنه يختلف العلماء إن كان غير مميز يعني دون العشر سنين نقولنا سنة ثميز عشر ودون سنة عشر, عشر سنة نقولنا سنة عشر سنة فإنه إن كان دون سن التمييز بالإجماع لا يخع كان دون التمييز صورة المسألة الرجل عنده ولد عمه سك سنوات وآخر عنده ابن عمرها خمس سنوات فقال يا فلان دوج بانتقال ابنه فاتفق على تزويج البنت من الاب وتم العقر فهذا زوج لهذه الزوجة فقال هذا الصديق زوجتي طالق فلانة طالق أغضبته وطلقه فمن حكمه إذا أغضبته وطلقها فطلاقه ووجوده وعدمه على حد لأنه دون سنه التمين لكن إذا فلغت نتاع الشرطة الأمن وميز الأمور فللعلماء فيه وجهان جمهور السلف والأئمة والعلماء على أنه لا يقع طلاقه حتى يبلغه وقال ذعب السلف لعطاء وأيضا بواحد أثمد رحمة الله عليه قول بعضي أصحاب الحديث أنه ينفذ طلاقه والصحيح أنه لا ينفذ طلاقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة فبين أنه غير وآخر وبناء عليه فإنه نقصان العقل فيه يجعله لا يدرك ما يقول ولذلك قال الله في التكرام يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون والطبي لا يعلم أواقب الطلاق كما ينبغي ولا يعلم أواقب الكلمة كما ينبغي ولو كان مميزاً فإنه ليس عنده عقل يحجره وعقل يمنعه عن قول ما فيه ضرر عليه وإذا كان الصبي منعه الله من اتصرف في ماله خشف الضرر فإنه إذا طلق صوت ماله وهو المهر وهذا تطوّن في الأصل أنه لا ينفذ طلاقه فقول الجماهير لأن طلاق الصبي لا ينفذ هو الأصح والأشوه والأقوى إن شاء الله تعالى إذن لا يصح إلا من زوج فلا يصح من أجنبيه والزوج طبعاً لا بد أن يكون زوجاً فلا أنه مثلاً طلق المرأة وخرجت من عدةها فطلقها لأنه إذا خرجت من عدة أجنبيه ولا ينفل طلاقه ولا بد أن يكون مكلفاً هذا الزوج الشطسان والتقليف البنوغ والعقد فلو طلق الصبي لم ينفل طلاقه مميزاً كان أو غير مميز ولا طلق المجنون لم ين الطلاق سواء كان جنونه متقطعا أو مطبقا بشرط أن يكون الطلاق شال الجنون ومميز يعقله ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه ومن زال عقله هذا مفرع على قولي المكلف لأن المكلف قلنا التكريف السلم المصحي إذا قال العلماء يجب على المكلف أو كل مسلم مكلف في التكريف البلوغ والعقل فمفهوم الشرط في قوله مكلف أنه إذا كان غير مكلف لا يقع كما ذكرنا قلنا يزول العقل بالجنون ومن ذال عقله بالجنون أو بالسكر من ذال عقله عموما طبعا من حيث السكر الجنون ذكر حقا من حيث السكر فالسكر والمخدر المسكر والمخدر حكمه ما واحده من خلال تبصير العلماء أما إذا كان سكرانا وزائل العقل فنه صورة الصورة الأولى أن يكون سكره وزوال عقله على وجه يُعذر فيه شرعا أن يكون سكره وزوال عقله على وجه مأذون به شرعا أو مأذور به شرعا مثل أن يشرب كما ذكر العلماء أن يشرب عصيرا فيتدين أنه خمر رأى كأسا ظنها عصيرا فشريبها فإذا بها الخمر فتكه فمثل هذا يثنى بالسكر الم... السكران المعدور في السكر. فهذا يعدل وينزل منذلة المجنون ولا يؤخر وحكي الإبناء على كما حكى الإمام بقدام رحمه الله على أن السكران المعدور تصفض عنه المؤاخذة في جملة النسائل كذلك أيضا في حكم المعدور ما يقع في التخدير فلو أنه وضع المخدر في شرابه وهو لا يفرق في شرابه وهو لا يعلم فإنه إذا شربه وتكلم وكلفض بالطلاق ولم ينكره بالطلاق كذلك أيضا إذا كان في المخدر الجراحي مثل ما يقع في العمليات الجراحية يوضع المخدر في العملية الجراحية فإذا جاء قبل الإفاقة يتكلم ويتلفظ فتلفظ بتطليق نسائه أو بطلاق زوجته فإنه لا ينفذ لأن تخديره على وجه المعذور فيه شرعا أنا نص عليه جمهير علماء كلمة مقدامة من النور وغيرهم رحمة الله عليهم أن استكرار مزائل العقل إذا كان زوال عقله بسبب يعذر فيه شرعا أنه لا ينفذ طلاقه الحال الثاني أن يكون سكره وزوال عقله على وجه لا يقدر في شرعا وهذا مثل والعياذ بالله من يشرب الخمرة عالما بها معتديا لحدود الله عز وجل فللغلماء في السكران إذا طلق حال سكره قولان القول الأول لا ينسب طلاقه وهو مذهب الظاهرية وطائفة من أهل الحديث ويوارف عن نراية أحمد رحمة الله عز وجل أن أن السكران لا ينفذ طلاقه ولو كان متعمدا للسكر والقول الثاني وهو مذهب السنهور أن السكران المتعمد للسكر ينفذ عليه طلاقه واحتج أصحاب القول الأول أن السكران الذي لا يعدر في سكره لا ينفذ طلاقه بدليل الكتاب ودليل السنة انما دليل الكتاب فان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فقال سبحانه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فدلت هذه الايه الكريمه على أن السكرام لا يعلم ما يقول على أن السكرام لا يعلم ما يقول واذا كان لا يعلم ما يقول صار كمن يهدي بما لا يعلم فهو غير مطلع وعليه قالوا لا ينفضوا طلاقا استدلوا بالسنة من ذلك ما ثبت بالصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أصلطا وآخذة في قول السكران وذلك كما في الصحيحين من حديث حمزة رضي الله عنه وأرضاه أنه لما كانت الخمر حلالا شربها في أول مقدم إلى المدينة وكان علي رضي الله عنه قد أعد مهر صاطمة لكي يدخل بها وكان له شارف بعين شارف فأعناقه بباب حمزة رضي الله عنه وارضاه ثم ذهب فشرب حمزة فسنل في شربه فغمته الجارية فانتشى رضي الله عنه فجب سناما بعين فجاء علي رضي الله عنه ورأى ما هاله فذهب يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عليه الصلاة والسلام ووقف على أنه حمزة فوضقه وقرعه فرفع حمزة رأسه عليه وقال مخاطبا لرسولنا صلى الله عليه وسلم ما أنتم إلا عبيد لآبائي وهذا كما في الصحيحين لما قال هذه الكلمة تنده عليه الصلاة والسلام أنه سكران ولم يكن يعلم أنه سكران فلما قال هذه الكلمة كما في الرواية رجع عليه الصراط والسلام القهطرة رجع إلى الخلف ولم يؤاخذ حمزة بهذه الكلمة لأن هذه الكلمة لو قالها رجل من النبي صلى الله عليه وسلم لكفر المقصود بها السخرية والحق من القدر فلما قالها وهو في حال سكر يقول العلماء نفسه على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفقط المؤاخذة باللدة في حال السكر واللدة قول ولم يؤاخذ مع أنه سكران لكن قدوا على ذلك لأنه حمزة كان معلورا في السكر حيث كان الخمر مباحا ورد بأن الحذرة بزوال وأن المؤاخذ مرتبطة بالعقل والإدراس وليست القضية بقضية كونه بمباحا أو محرم كذلك قالوا إن الأصل يقتضي أن التكاليف منطب العقل التكاليف بحيث المؤاخذة وعدمها تكون مرتبطة بالعقل والسكران لا عقل له وذلك يتقدم منا بيان ثلاثة أحوال فطلاق السكرام ينبه فيه على محل الخلاف فالسكر له ثلاثة مرافع وثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون بداية الهزة والنشاة والنشوة والحالة الثانية أن يكون غاية السكر وهي التي يسقط فيها كالمجنون لا يعيش سماء من الأرض ولا يفرق الأشياء ولا يميزها تماما كالمجنون والحالة الثالثة أن يكون بين بين يصحو ويلغوم ويكون عنده تميل وعنده تنبيح فأنظى الحالة الأولى وهي بداية الهزة والنشاط فمن شرد الخمر وكان في بداية الهزة والنشاط والفرح وطلق فضل إجماع ينفل عليه الفرح لأنه في هذه الحالة لا يزل عنه الصعور وهي بداية الهزة والنشاط يكون مالك لنفسه وهذا الحكم سارم على جميع الأحكام القولية والفعالية فلو قتل في هذه الحالة يؤخر زاء ولو فعل أي شيء وفي قداية الهزة والنشاط مالكا لنفسه فإنه يؤخر وإن كان في غاية الشكر وهي نهاية والمطبقة التي يسقط كل مجنون لا يفرد ثمانا بين الأمور ولا يعرف السماء من الأرض فقال إن هذا لا يؤخر وجها واحدة من ذلك وعند أصحاب القولين أن يكون كلمة جنون إنما الخلاف الحال الوسط السكران أحيانا يقول شيئا صحيحا وشيئا خاطئا فيكون في عنده تنييز وتضيع تنييز وتضيع هذه الحالة ما السبب أن العلماء اختلفوا بالسكران منهم من يقول لقع طلاقه لأن الأصل فيه أنه مفيد فإذا كان في حالة من يصل فيها إلى الجنون يقول نستصفد حكم الأصل فينفذ عليه الطلاب وأما الذين قالوا أنه نينفذ عليه الطلاب قالوا أنه بدخوله الحالة الوسط هذه دخل في حالة الخلق عليه الأمر ولم نميز وهي حالة غيام أقل ولما كانت حالة غياب العقل تأثير بشبهة قائمة وموجودة فإننا نعمل الأصل أنها زوجته ولا نطلقها إلا بيقين وشككنا في هذا الطلاب هو صادر أو غير صادر لأنه إلهاء أقل ورمتع إلى الصوادي إن أراد أن يطلق هذا من هذه الحالة وهو مختلف فالأصل أنها زوجة ونشك في تأثير هذا الطلاق فنسقط وهذا التأثير ونبقى على هذا وجه التردد في الحالة فيه. أما الذين قالوا ينفذ طلاق السكران فإنهم استدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكعتم المنات فما طلقتمهم لعموم الآيات في الطلاق قال إن الله عز وجل جعل الحكمة مرتبة على وجود اللفظ ولم يفجر بين من يعيه وهو الصاحب وبين من لا يعيه وهو السكران الدليل الثاني قالوا إن السكران إن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا جده نجد وهزره نجد المكاح هو الطلاق هو فجعل الهاغل الذي لم يقصد الطرق مآخذا بقوله فالسكران قصد أو لم يقصد معاقبه بقوله كالهازم والذي يترجح العلم عند الله هو القول بعدم وقوع طلاق السكران وذلك إذا كان سكره مغيبا لعقله بصحة ما ذكروه من دلة الكتاب والسنة والأصل قرها زوجة له وفي اسمته فلا تبين عن اسمته إلا بدليل قويل ومن أقوى ما يرجح قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن لا طلاق في إغلاق وقوله لا طلاق في إغلاق يشمل السكران ويشمل الغضبان الذي أطبق عليه الغضب فاستغلقت عليه الأمور والسكران تستغلق عليه الأمور لأنه بوجود الخلط فيه لا شك أنه يتنفض بما لا يشب أن يتنفض به وشبهة السكر فيه قوية وقد أصبت النبي صلى الله عليه وسلم قول السكران ودل دليل الكتاب على أن السكران لا يعي ما يقول وبناء عليه فإنه يقوى قول من قال أن السكران لا ينتد طلاقه يعني. ومن ذان عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآفن وعكسه الآفن من ذان معذورا لم يقع طلاقه مثل مخدر في العملية الجراحية مثل من وضع له مخدر وهو مثل من فكر بشراب يضمه عصيرا فزان خمرا هذا المعذور وعكسه الآفن أي أن من شرب الخمر آثما متعمدا آلما فإنه ينفد طلاقه